على كتاب التوحيد الشيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى وكنا قد انتهينا من الباب الأول وهو ما عنوان له بكتاب التوحيد وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قد عرفنا أن هذا الباب لم يذكر له عنوانا وترجمة وإنما أخذ من معنى الآيات والحديث أو الحديث المذكور تحت الترجمة أخذ عنوان وهو أنسب بالآيات هو أن يقال باب وجوب التوحيد أو باب بيان حكم التوحيد وهو أولى مما ذكره المحشي هنا نقلا عن الشيخ سليمان رحمه الله تعالى في التيسير وهو باب معنى التوحيد لأنه يلزم من ذلك أن المصنف رحمه الله تعالى قد جعل بابين لمسألة واحدة لانه سيأتي ذكر تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله هذا هو معنى التوحيد تفسير التوحيد أي شرح وبيان وإضاح التوحيد وشهادة الله لا إله إلا الله هي معنى التوحيد هنئذ من الممتنع تصريفا أن المصنف رحمه الله تعالى يعنون لي بابين به نوع واحد ثم ذكر ما يتعلق بي بعد بيانه وجوب التوحيد بين فضل التوحيد ولا يلزم من بيان او اثبات الفضل عدم الوجوب يعني إثبات الفضل اذا قيل هذا فيه فضل عظيم لا يدل على انه ليس بواجب بل هو واجب وزياده فكل مندوب من فيه فضل وكل واجب فيه فضل اذ كل عباده رتب عليها الفضل في الشرع من رحمة الله عز وجل وكرمه به وعباده انهم يعملون ويجازيهم احسانا على عملهم إن أحسنوا فكل عبادة سواء كانت واجبة أو مستحبة ثبت لها الفضل إما في الدنيا وإما في الآخرة وإما فيهما معا فإثبات الفضل لا يستلزم عدم الوجوب بل هو واجب وفيه فضل ولذلك قال رحمه الله تعالى باب فضل التوحيد وما يكفر من من الذنوب أي سيذكر, فيها أي سيذكر في هذا الباب ما يتعلق به فضل التوحيد وذكر اثرا من اثار التوحيد وفضلا من فضائل التوحيد وهو أن التوحيد يكفر جميع الذنوب يكفر جميع الذنوب لذلك قلنا ما هنا عطف على قوله فضل باب فضل التوحيد وباب ما إذا ما معطوفه على على فضل وإذا كان كذلك حينئذ يحتمل في ما يحتمل وجهين، كذلك الوجه الأول أن تكون موصولة والذي يكفره من الذنوب حينئذ يكون العائد محذوفا وثانيا تكون مصدرية وإذا كانت مصدرية حينئذ تؤول مع ما بعدها بمصدر باب فضل التوحيد وتكفيره الذنوب وأيهما اعم وأشمل لا شك أن ما مصدرية هذا يكون أعم لأن قوله على جعل ما موصولة باب فضل التوحيد والذي يكفره من الذنوب حينئذ يدل على أن شيئا من الذنوب لا يكفره التوحيد هذا ليس بمراد الله المصنف وليس بصواب أصلا حينئذ يقول بعض الذنوب يكفره التوحيد وبعضه لا لا يكفره الله ولذلك إذا كان كافرا اصليا ثم أتى بالتوحيد أزالت الشهادة ذنب الكفر وليس بعدها الكفر ذنب وما دونه من باب أولى وأحرام إذا توحيد من فضائله أنه يكفر جميع الذنوب فناسب ذلك أن نجعل ما هنا مصدرية لا موصولة وهو اولى كما قال هنا وهو أشمل وأولى أشمل يعني من الشمول تعم جميع الذنوب وأولى من جعلها موصولة وإن كان من حيث اللسان العربي يجوز فيه الوجهات ولذلك قلنا ينتبه طالب العلم في فهم كلام الله عز وجل وفي فهم كلام نبيه صلى الله عليه وسلم كل ليس كل ما جاز من جهة اللفظ جاز إعماله من جهة المعنى يعني لابد من مراعاة المعاني والمقاصد لابد من معرفة مراد الله عز وجل فيحمل حينئذ أحد اللفظين احتمالين على المعنى المراد ولا نجعل المراد تابعا لي للغض بل العكس هو الصواب ثم ذكر رحمه الله تعالى آية وهي قوله جل وعلا وقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون قد عرفنا مراد المصنف رحمه الله تعالى من هذه الآية وقد شرحناها فيما, فيما مر الذين آمنوا أي أخلصوا العبادة لله وحده ولم يلبسوا أي ولم يخلطوا توحيدهم بشرك ولذلك قال لم يلبسوا إيمانهم الذي هو الإخلاص بشرك أولئك إذا تحققوا بهذين الوصفين بمعنى أنهم أتوا بالإخلاص وابتعدوا كل البعد عن الشرك حينئذ لهم الأمن وهم مهتدون وهذا يدل على أن ترك عباده الاصنام والاوثان داخل في مفهوم التوحيد كذلك الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم من تحقق بهذين الوصفين حينئذ تحقق له الوعد وهو اولئك لهم الامن وهم مهتدون ان لم يوجد الوصف المرتب عليه الحكم حينئذ انتفى الحكم لان حكم معلل هنا حينئذ لن يكون لهم مطلق الأمن عصر الأمن ولا عصر الاهتداء إلا إذا تحققوا بالتوحيد ومن تحقيق التوحيد اصل التوحيد اجتناب الشرك الأكبر بحذافيره ولذلك تنبه إلى مسألة عظيمة جدا يخلط فيها كثير من المعاصرين وهي أن ترك الأوثان وعبادة الأوثان داخل في مفهوم التوحيد بمعنى أن من لم يجتنب عبادة الأوثان من الأولياء والقبور ونحوها حينئذ لا يكون موحدا. قد عرفنا أن هذا مجمع عليه عند اهل السنه والجماعة ولما نزلت هذه الآية شق على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ظنوا أن الظلم المشروط, عد المشروط هنا وهو عدمه هو ظلم العبد نفسه يعني أن لا يقع في معصية من المعاصي وأنه لا أمن ولا اهتداء إلا لمن لم يظلم نفسه فقالوا يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه قال النبي صلى الله عليه وسلم موجها للفهم الصحيح للآية ليس كما تقولون إذن اولا عرفنا أن هذه الآية تدل على قاعدة وصولية مهمة وهي وهي النكره في سياق النفي انها تعم لان الصحابه فهموا ماذا هم اهل اللسان اليس كذلك حينئذ فهموا ان النكره في سياق النفي تعم ولم يلبسوا لم نفية لم يلبسوا ايمانهم بظلم نكره في سياق النفي تعم كل ظلم ومعلوم ان الظلم ثلاثه انواع حينئذ ما المراد به هنا الشرك يسمى ظلما وظلم العبد بنفسه بالمعاصي يسمى ظلما وظلم العبد غيره من الناس بالتعدي على اموالهم وحقوقهم نحو ذلك يسمى يسمى ظلما هل المراد به الظلم هنا على اصله فيعم جميع هذه الانواع ام المراد به نوع واحد فهم الصحابه بلسانهم وفطرتهم العربية ولذلك احتج العلم بفهوم الصحابه لا سيما اذا على مسألة ما فهموا أن اللفظ هنا عام فشق على أنفسهم بمعنى أنه ينتفي عنهم الأمن والاهتداء إذا وقعوا في معاص من المعاصي. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الفهم ليس في محله في هذا الموضع ولم ينكر الفهم من حيث هو وإنما أنكر ماذا؟ أنكر أن تفسر هذا هذه الآية يعني في هذا الموضع ثم معارض, معارض حينئذ القاعدة على وجهها وعلى أصلها وهو أن النكر في سياق نفي تعم لكن إذا وجد ما يعارضها حينئذ نثبت المعارض فنقف مع المعارض فدل المعارض هنا على أن قوله بظلم عام أريد به الخصوص فيحمل على الشرك الأكبر هذا الذي عناه بقوله صلى الله عليه وسلم ليس كما تقولون يعني ليس الفهم الذي فهمتموه في هذا الموضع على وجهه لم يلبس ايمانهم بظلم بشرك وهذا فيه فائده عظيم وهي أن الشرك إذا أطلق انصرف إلى الشرك الأكبر أولم تسمع إلى قول لقمان إن الشرك لظلم عظيم فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من لم يلبس إيمانه بهذا الظلم كان من أهل الأمن والاهتداء فلا يحصل الأمن والاهتداء إلا لمن لم يلبس إيمانه بظلم وهذه الآية واضحة بينة تدل على أن المسلم باعتبار عصله إذا وقع في الشرك الأكبر فقد انتفى عنه وصف الإسلام يعني هذه الآية تضمها إلى الأدلة التي ذكرناها في مفيد المستفيد, المستفيد أن الواقع في الشرك الأكبر إن قال لا إله إلا الله أنها باطلة لماذا؟ يعني قوله لا إله إلا باطل لأن قوله آمنوا بمعنى أنهم به ما يدل على الإخلاص وهو قول لا إله إلا الله فقيده بقيد عظيم وهو ماذا أن هذا الإيمان لا يعتبر إلا إذا لم يخلطه بشيء من الشرك الأكبر شيئين من الشرك فإذا وقع في نوع من أنواع الشرك الأكبر حينئذ قد خلط إيمانه بماذا بظلم حينئذ انتفل الوعد الذي رطب على هذا الموضع ثم ذكر رحمه الله تعالى وقراءه ما ذكره رحمه الله تعالى مره معنا في الدرس الماضي ثم ذكر حديث عبادة بن الصامة محل درسنا قال رحمه الله تعالى عن عباده بن الصامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على مكان من العمل أخرجاه يعني المخاري ومسلم قوله عن عبادة بن الصامر عبادة بن الصامر أبو الوليد يكن به أبو الوليد بن قيس بن أصرم خزرجي الأنصاري أحد النقباء شهد بدرا وما بعدها عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا مات بالرملة سنة أربع وثلاثين الصين وله اثنان وسبعون عام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القول مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم من شهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له من شهد أن لا ألا والإدغام وأن هنا مخفف من الثقيلة أو أنها مصدرية خففة من من الثقيله حينئذ ان انه لا اله واذا كانت مخففه من الثقيلة حينئذ تحتاج الى الى سكن كذلك وان تخفف ان فاسمها السكن والخبر اجعل جمله من بعد أن إذا لا اله هذه يعتبر ماذا يعتبر خبرا جملة في محل رفع خبرا او قصد لفظه قصد لفظه يحتمل من شهد قال المحشي أي من تكلم شهد من تكلم اذن من معاني الشهاده ان يتكلم قوله اي عرفنا هذه اي ما اسمها تفسيريه يعني سيفسر لك معنى شهاده ان لا اله الا الله ما المراد بها هل المراد بها مجرد لفظي ام ثم شيء اخر لا شك انه انه الثاني بمعنى ان المطلوب من العبد هو ليس لفظ الشهادة أن يأتي به لا إله إلا الله ولذلك إذا قرنت لا إله إلا الله بأشهد أو الشهادة حينئذ دل على عدد من الشروط المعتبره عند أهل العلم في صحة النطق بلا إله إلا الله إذن قوله أشهد أن لا إله إلا الله نأخذ فائدة أولا أن مجرد النطق بلا إله إلا الله لا يكفي مجرد التلفظ يكفي قل لا يكفي لابد من ماذا لابد من اعتبار معنى وهذا قاعدة عامة ليس في هذا الموضع في حسب كلما وقد ذكر ذلك ابن القيم في المدارج كلما قيد حكم شرعي على قول فالمراد به القول التام قول التام والمراد بالقول التام اللفظ والمعنى معا وليس المراد مجرد اللفظ فقط وهذا يذكر في مقام الأذكار وغيرها إذا قوله أي أراد أن يفسر معنا أشهد ان لا الا الله فما المراد بها؟ هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك ربنا جل وعلا في كتابه أن يأتي العبد بمجرد اللفظ دون أشياء أخر؟ الجواب لا فلابد من معرفة مراد الشارع من هذه الكلمة أي من تكلم بها إذن لابد أن يتكلم بها وإلا لا يكون. قد شهد أن لا إله إلا الله عارفا لمعناها هذا مقتضى القول التام لابد أن يجمع بين الأمرين لفظ ومعنى فإذا لم يتكلم بها لم يشهد أن لا إله إلا الله إذا تكلم بها ولم يعرف معناها حينئذ لم يشهد أن لا اله الا الله وان تكلم بها وان تكلم بها يعتبر الكلام بها والتلفظ بها حينئذ ملغيا باعتبار الشرع لا باعتبار الوجود كما نقول لا صلاه لمن لم يقرأ بفاتحه الكتاب حينئذ لا صلاه ما المراد بالصلاه الوجوديه أو الشرعية لا شك ان المراد بها شرعا لانه قد يقوم يصلي ويصلي ويصلي ثم نقول صلاتك باطله هو قد اوقع ما يسميه هو باعتبار ظنه أنه صلاة ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل أرجع فصل فإنك لم تصل مع كونه قد شاهده قد صلى لكن باعتباره هو وهذه الصلاة ليست معتبرة شرعا فإذا كان عدم اعتبار الصلاة وهي شأنه عظيم في الشرع بكونها صلاة لكونها لم تكن مطابقة للشرع فالتوحيد من باب أولى واحرى توحيد أعظم ما أمر الله عز وجل به فإذا كان كذلك فله حقيقة فإذا كنا نقول لمن لم يأتي بمعنى الصلاة من حيث الباطن ارجع فصلي فإنك لم لم تصلي كذلك الذي يزعم التوحيد ولم يعرف معنى لا إله إلا الله نقول ارجع فوحد فإنك لم لم تفي قاعده عامة ليست خاصة بالصلاة فحسب وإنما هي قاعده عامة فأعطاك النبي صلى الله عليه وسلم هذا مثالا فقس عليه على حسب اعتباري الشر اذا تكلم بها عارفا لمعناها عاملا بمقتضاها لا بد من من العمل إذا لو تكلم بها وعرف معناها لكنه لم يعمل بشيء لا من الاعمال القلبية ولا من اعمال الجوارح موحد لا يكون موحدا ولذلك أجمع السلف الصالح على أن أعمال الجوارح داخلة في مسمى الإيمان وكذلك أعمال القلوب من باب أولى وأحرى إذا لابد أن يجمع بين هذه الأمور وإلا لا يكون قد شهد أن لا إله تكلم بها لابد أن يتلفظ ثانيا أن يتلفظ بشيء يعرف معناه أي معنى المعنى الذي سيأتي الذي بينه الشارع كما أننا إذا أردنا أن نعرف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم رجعنا إلى الشرع كيف صلى كذلك إذا أردنا التوحيد نرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنعرف كيف وحد ربه جل وعلا ثالثا أن يعمل بمقتضى الشهادة عملا في الباطن وهو أعمال القلوب وعملا في في الظاهر وهو أعمال الجوارح إذا لم تستوف الشهادة هذه الأركان الثلاث فليس بي موحد بإجماع سلف صالح أي من تكلم بها عارفا لمعناها عاملا بمقتضاها باطنا وظاهرا أراد أن يشير بالبطون والظهور هنا إلى عمل الباطن وهو أعمال القلوب وإلى عمل الظاهر وهو أعمال الجوارح فكل منهما داخل في مفهوم التوحيد وهذه قلنا مرارا أن المصنف شيخ الإسلام محمد الوهاب رحمه الله تعالى ختم بها كتابه كشف الشبهات قال مسألة عظيم يغلط فيها كثير من الناس وهي ان التوحيد ها اختبار هذا اذا رجعنا الدرس الجديد نختبر ان التوحيد علم وعمل التوحيد ليس مجرد كلام التوحيد علم وعمل لا بد ان يعمل هكذا احفظها الاسلام علم وعمل الايمان علم وعمل التوحيد علم وعمل لا بد من العمل فاذا كان كذلك والا لقلنا ماذا الدين كله صار كلاما صار مجرد يتكلم ويمشي.قول هذا ليس ليس من الدين في الشيء. ليس من مذهب المرجع أو من نح من الجهمية وغيرهم. قال عامل بمقتضاه باطنا وظاهرا. فعلم أنه لا إله إلا الله. فاعلم أنه لا إله إلا الله. إذن اشترط ماذا؟ اشترط العلم ولا بد أن يعلم. والعلم هذا متعلقه الباطن. إلا من شهد بالحق. يعني بلا إله إلا الله. قال فان الشهاده فان فهذه للتعليم يعني لماذا اشترط ما ذكر قد يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال اشهد من شهد ان لا اله الا الله من اين جئت بقولك من تكلم بها عارفا لمعناها عاملا بمقتضاها باطنا وظاهرا هذه الالفاظ ما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث صحيح قطعه ما ذكرها لكن دل عليها بماذا بلفظ الشهد لأن الحكم المعلق من شهد ثم قال في الجواب من هذه شرطية قال أدخله الله الجنة إذن أدخله الله الجنة هذا الجواب الشرطي فعلق النبي صلى الله عليه وسلم الحكم على فعل الشرط وهو شهد ما المراد بشهد في لسان العراب لا لابد من الرجوع إلى فهم السلف لذلك ولذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى وعبارات السلف في شهد تدور على معاني ذكر منها تدور على الحكم والقضاء والإعلام والبيان والإخبار ثم قال وكلها حق لأن اختلاف السلف في مثل هذه العبارات يعتبر اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد فمنهم من فسر الشهد بالحكم ومنهم من فسر شهد بالقضاء ومنه من فسر شهد بالإعلام والبيان والإخبار إلى آخره فنقول لابد أن نجمع بين هذه الأمور ونجعلها ماذا في نطاق واحد يدل على أن المراد به بشهد أنه لابد أن يجمع بين هذه الأمور كلها قال ولها مراتب أربعة أولا علم ومعرفة واعتقاد لصحة المشهود به وثبوته فانه لا يكون ماذا لا يكون اتيا بالشهاده الا اذا كان عن عن علم يعني لو قال لك قائل في في شهاده تتعلق بامور الدنيا تعال فاشهد على كذا هل تشهد على شيء لم تعلمه الجواب لا فان شهدت على شيء لم تعلمه كنت ماذا كاذبا شهاده زور فاذا كان كذلك فان هذه الشهاده تعتبر شهاده زور لماذا لأنها لفظ لم يكن عن علم يكون كاذبا كذلك شهد أن لا إله إلا لابد أن يكون عن علم ومعرفة فإذا انتفى العلم والمعرفه حينئذ تكون الشهادة هذه شهادة زور كذلك هذا المعنى واحد هذا في لسان عرب هذا في لسان العرب إذا نفهم مراد الشارع إن كان ثم حقيقة شرعية رجعنا إليها وإن كان ثما لم توجد حقيقة شرعية رجعنا إلى المعنى اللغوي حينئذ الشهادة من حيث هي دل عليها الاعتباران اعتبار اللغوي والاعتبار الشرعي إذا المرتبة الأولى العلم والمعرفة واعتقاد لصحة المشهود به وثبوت ثاني تكلمه بذلك ولذلك قال المصنفون أي تكلم فإن لم يتكلم حينئذ كيف يكون قد شهده كذلك عند القاضي يقول لو تشهد وهو ساكت يصح تصح الشهادة لا تصح لابد أن يتكلم وإلا ما سمي شهادة لم يسمى شهادة ثان يتكلمه بذلك وان لم يعلم به غيره ثالثا أن يعلم غيره بما يشهد به رابعا أن يلزمه بمضمونه ويأمره به يعني بالشهادة أن يلزمه بمضمونها ويأمره به يعني ب بالمضمون قال ابن قيم فشهادة الله تعالى لنفسه بالوحدانية والقيام بالقسط تضمنت هذه المراتب الاربعه علم الله عز وجل إلى آخر ما ذكره من الانواع الاربعه إذن قول المصنف تكلم بها عارفا لمعناها عاملا بمقتضاه باطنا وظاهرا دل عليه لفظ شهد أخذناه من هذا اللفظ ولذلك أكثر الشروط المعتبر عند أهل العلم في اعتبار أن الشهادة لا تصح يعني قول لا إله إلا الله إلا بشروط مأخوذة من هذا اللفظ وهو استدلال صحيح مع وجود الأدلة الدالة على ذلك من الكتاب والسنة ولذلك قال فإن الشهادة يعني قلنا ذلك فيما سبق فان الشهادة الشهادة هي الاعتراف باللسان والاعتقاد بالقلب والتصديق بالجوارح هكذا قال العلم الشهادة هي الاعتراف باللسان والاعتقاد بالقلب والتصديق بالجوارح قال فإن الشهادة تقتضي العلم بالمشهود به فلو كان عن جهل لم تكن شهادة تبعي لو كان عن جهل لم تكن شهادة فإذا قال لا إله إلا الله ولا يعلم معناها هل شهد أم لا قل لم يشهد صحيح أم لا لم يشال حينئذ كل من وقع في الشرك الأكبر وقد قال لا إله إلا الله فهو جاهل لمعناها وإذا جهل معناها لفظ بلا إله إلا الله لا يغنيه شيئا البت لماذا لأننا استدللنا على أنه لم يعلم معنى لا إله إلا الله بوقوعه في الشرك الأكبر هذا دليل واضح بين على أن العذر بالجهل في مسائل الشرك هذه بدعة متأخرة قال فلو كان عن جهل لم تكن شهادا وتقتضي كذلك الصدق يعني الشهاده تقتضي ماذا الصدق فلو لم يكن صادقا لم يكن شاهدا بدليل أن المنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لا إله إلا الله ما الذي انتفى في حقهم قد علموا معنى لا إله إلا الله ولكن انتفى في حقهم ماذا تطابق الباطن والظاهر بمعنى أنهم لم يكونوا صادقين فيه في قولهم وتقتضي الصدق وتقتضي العمل بذلك قال وبهذا يتبين أنه لا بد من العلم بها والعمل والصدق فبالعلم ينجو من طريقة النصارى وبالعمل ينجو من طريقة اليهود وبالصدق ينجو من طريقة المنافقين وهذه الأركان الثلاث دل عليها لفظ الشهيدة لا بد من العلم ولا بد من العمل ولابد من الصدق ما الدليل؟ كون النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم هنا بالشهادة والشهادة لا تكون إلا عن علم وعمل وصدق فإذا انتفى العلم حينئذ وجد نقيضه وهو الجهل فهذه شهادته ملغية وغير معتبره وغير معتبرة ولذلك قلت لكم سابقا واكرر ذلك أن مسألة العذر بالجهل من أراد أن يفهمها وهي واضحة لكن من عنده إشكالات وتلبسات ونحو ذلك فليرجع إلى معنى الشهادتين إذا رجع إلى معنى والمطلوب من الشهادة ما المراد به حينئذ عرف أنه لا يمكن أن يقال بأن من تلبس بالشرك الأكبر ولا يعبد الله تعالى أو يعبده ثم يتوجه هذه المعبودات وهذه الأوثان بما لا يتقرب به إلى الله عز وجل ولا يجد قلبه وخشوعه وخضوعه وتذلله عند القبور هذا لا يمكن أن يقال بأنه قد علم معنى لا إله إلا الله لماذا؟ لأن هذا جهل والكفار كما عرفنا سابق أن اكثرهم ماذا؟ أن أكثر كفرهم جهل عن جهل كما سبقا هنا وقوله ووحده تأكيد وبيان لمضمون معناها حال من الاسم الشريف من شهد أن لا إله إلا الله وحده تأكيد الاسم حال من الاسم الشريف ما هو الاسم الشريف هنا الله يعني اعراب ماذا اعراب على انه حال ومعنى وحده منفردا وهذا معنى التوحيد افراد الله تعالى بالعباده واذا كان كذلك فوحده قلنا التوحيد مشتق من من الوحده والوحده هي الانفراد إذا وحده اي, أي منفردا ووحده تاكيد وبيان لمضمون معناه تاكيد لماذا لأن قوله لا إله إلا الله يدل على إفراد الله تعالى بالعبادة فإذا قال وحده لم يأتي بمعنى جديد وإنما فيه زيادة وتأكيد للمعنى, للمعنى السابق هذا المراد بقوله توكيد لمضمونها قال حال من الاسم الشريف وتأكيد للإثبات إلا الله ولا شريك له تأكيد للنفي وحده لا شريك له وحده تأكيد للإثبات الله بعد إلا لا شريك له هذا لا نافية للجنس وشريك اسمها وله هذا الخبر حينئذ تأكيد الجملة هذه تأكيد للا اله تأكيد لي للنفي قال تأكيد للنفي تأكيد بعد تأكيد اهتمام بمقام التوحيد هذه عبارة الحافظ من حجر رحمه الله تعالى فيه فتح إذا من شهد أن لا إله إلا الله انتهى الكلام هنا الشهادة انتهت وحده لا شريك له وحده تأكيد للإثبات لا شريك له تأكيد للنفي قال النووي رحمه الله تعالى هذا حديث عظيم جليل الموقع وهو أجمع أو من أجمع الأحاديث المشتمل على العقائد فانه صلى الله عليه وسلم جمع فيه ما يخرج من ملل الكفر على اختلاف عقائدهم وتباعدها الكفر. هل الكفر ملل أم انه ملة واحدة لا ينبني عليه ثمرا من حيث العمل كل من لم يكن مسلما فهو, فهو كافر سميت يهوديا نصرانيا علمانيا ديمقراطيا ايا كان كذلك لأنه انتفع عنده الإسلام فإذا كان كذلك فإذا كانت كان الكفر مللا أو كان ملة واحدة لا ينبني عليه ماذا خلاف إلا عند اعتبار بعض الفرضيين هل تورثون لا اما من حيث التوحيد واثباته والخلود في النار وتحريم الجنه هذا حكم واحد قال رحمه الله تعالى فاقتصر صلى الله عليه وسلم في هذه الأحرف على ما يباين جميعهم على ما يباين جميعا يعني جميع هذه الملان قال رحمه الله تعالى ومعنى لا اله الا الله لا معبود بحق الا الله معنى لا اله الا الله لا معبود لا يقابلها لا معبود يقابل إله ودد أن يبين الآن المعنى الذي دل عليه اللفظ لا إله ما المراد لا إله اي لا معبود إلا الله بقي ماذا بقي الخبر الذي هو خبر لا في الجنس وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذا لم يكن مذكورا لأن من سنن العرب من سنة العرب يعني من طرائق وقواعد العرب حذفوا خبر لا أنه في الجنس كثيرا وقد يذكر على قلة فإذا كان كذلك حينئذ نقدره بما دل عليه الدليل الشرعي ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل إذا قسم الإله إلى نوعين إله بمعنى الحق وإله يكون باطلا فدل ذلك على أن لفظ إله لا يختص بالحق لفظ إله دون ال الإله اسم من أسماء البار جل وعلا ولذلك يقول عبد الإله كذلك حينئذ نقول إله نكرة المراد به المعبود فإذا كان كذلك فالمعبود قد يكون بحق وهو الله عز وجل مختص به جل وعلا هذا الوصف وقد يكون بباطل ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله قالوا ماذا أجعل الآلهة إلها واحدة إذا الآلهة بكونها ماذا بكونها معبودات فكل من توجه إلى شيء بعبادة فقد اتخذه إلها ولذلك أطلق الباري جل وعلا على الهوى أنه إله فدل ذلك الحاصلون أن لفظ إله لا يختص ب بالحق لذلك نحتاج إلى تقدير خبر يخصصه فنقول لا إله لا معبود بحق حق يجوز الوجهان سواء جعلت الباء داخلة على الخبر من باب التأكيد فتكون الباء زائدة أو, جعلت أو حذفت الباء لا للتأكيد يعني لا يحتاج لا إلى تأكيد ففي وجهان لا إله بحق لا إله حق هل بينهما فرق نقول فرق من حيث المعنى فقط لان الباء هذه زائدة واذا كانت زائدة لا تحتاج الى متعلق تتعلق به الا الله كما هي في في لفظ الكلمه قال لا معبود بحق الا الله قال الله تعالى وإلهكم اله واحد لا اله الا هو وقال سبحانه وما أرسل من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون اجتانا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فهموا معنى لا إله إلا الله قال المصنف رحمه الله تعالى فتضمنت هذه الكلمة العظيمة نفيا وإثباتا فلا إله نفت الإلهية عن كل ما سوى الله وإلا الله أثبتت الإلهية لله وحده ولذلك سيأتي أن لا إله إلا الله قائمة على ركنين اثنين لا ثالث لهما إثبات ونفي لأن التوحيد كما مر معنا هو إفراد الله بالعبادة وهذا الإفراد لا يتحقق لا في لسان العرب ولا في, في الشرع إلا بماذا؟ إلا بنفي وإثبات فإذا قلت زيد قائم هل هل أفردته بوصف القيام الجواب لا إذا قلت ما قام زيد هل نفيت عن غيره ما يقابل الوصف المذكور أو أثبتته الجواب لا متى يصح في لسان العرب الإفراد إذا جئت بصيغة من صيغ الحصر لابد أن يأتي نفي وإثبات فإذا قلت ما قام إلا زيد ما زيد إلا قائم حصل الإفراد فأفردت زيدا بوصف القيام كذلك بارج جل على لا يصح أن تأتي بلفظ وتريد به معنى الإفراد إلا أن يكون جامعا بين الركنين وقد كفينا وهو قول جل وعلا لا إله إلا الله إذا أعلى صيغ الحاصر هو الاتيان بلا النافيه والمقابل لها هو الا وعرفنا أن الحاصر هو ما هو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عن معاده طبقوا على لا إله إلا الله إثبات الحكم في المذكور وهو ماذا اختصاصه بالعباد ونفيه عن معاده كل ما سوى الله لن يكون إلها لا عقلا ولا شرعا ولا ولا فطرة إذن تضمنت هذه الكلمة العظيمة نفيا وإثباتا فلا إله نفت الالهيه عن كل ما سوى الله وإلا الله اثبتت الالهيه لله وحده فنفت جميع ما يعبد من دون الله وأثبتت العبادة له وحده لا شريك له ثم قال العبادة إنما تصدر عن تألو القلب بالحب والخضوع والتذلل كذلك رغبا ورهبا قال شيخ الاسلام قد عرفنا فيما سبق عن العباده بالمعنى المصدرى والمعنى الاسمي وقال شيخ الاسلام لتيميه رحمه الله تعالى الاله هو المعبود المطاع يعني اله فعال مشتق من اله اذا عبد كذلك قال رؤبه لله در الغانيات المده سبحنا واسترجعنا من تأله أي تعبد فالتأل هو التعبد في لسان العرب فإذا كان كذلك فلا إله إلا فعال مصدر هل المراد به المعنى المصدر أو المراد به شيء آخر الثاني وهو أريد به ماذا اسم المفعول حينذاك صار المألوه قال ابن تيمية الإله ليس المراد به فقط المعبود بل لابد من إضافة وصف ثاني لازم وهو ماذا؟ كونه مطاع وإلا لو اعتقد وزعم أن لا إله إلا معبود ثم لا يطيع ربه في شيء من الأشياء البتة هل هذا إله له لا، ولذلك قلنا جعل الهوى إلها بحيث ماذا؟ كونه يطيع الهوى مطلقا لا رادع له البتة لا شرعا ولا شيء آخر فإذا كان كذلك وحينئذ كل من أطاع شيئا فقد جعله إلها كما أنه كل من صرف العبادة إلى شيء سوى الله عز وجل فقد جعله الها. ولذلك الشرك كما يدخل العبادة كذلك يدخل الحكم شرك في الحكم والشرك في, في العبادة قال رحمه الله تعالى الإله هو المعبود المطاع فإن الإله هو المألوس مفعول والمألوه هو الذي يستحق أن يعبد وكونه يستحق أن يعبد هو بما اتصف به من الصفات التي تستلزم أن يكون هو المحبوب جل وعلا غاية الحب المخضوع له غاية الخضوع كما مر معنا أن توحيد الربوبية أساس واصل لتوحيد الإلهية فهو فرع له كذلك وهو دليل له فإذا كان الأصل توحيد الربوبية حينئذ تعلق القلب وعمال القلوب كلها منبعثة عن عن هذا النوع ولذلك الخوف والرجاء والإخلاص نحو ذلك هي منبثقة عن هذا النوع قال رحمه الله تعالى ولهذا كانت لا إله إلا الله أصدق الكلام وأهلها أهل الله وحزبه والمنكرون لها أعداؤه وأهل غضبه ونقمته فإذا صحت صح بها كل مسألة وحال وذوقين يعني صحة لفظها نطقها مع المعنى والعمل فإذا صحت لا إله إلا الله صحة كل عمل ولذلك عرفنا فيما سبق وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أن المصنف قال يوحدون لأن التوحيد أصل لصحة كل عبادة وإذا لم يصحح العبد فالفساد لازم له في علومه وأعماله إما أصل الفساد المخرج له من الملة فساد الكامل وإما نوع من من الفساد فالكامل الكامل والنقص للنقص قال والحاصل أن لا إله إلا الله لا تنفع إلا من عرف مدلولها نفيا واثباتا عرف مدلولها يعني ما دلت عليه المعنى وكذلك المقتضى من العمل ونحوه واعتقد ذلك وقبله وعميله به وهذا كله دل عليه الدليل الشرعي في موضعه بكل نص ودل عليه ماذا لفظ شهدة إذا لابد من هذه المعاني وإذا عرفت هذه المعاني عرفت مسألة العذر بالجهل أنه لا يمكن أن يقال بأن من تلبس بالشرك الأكبر يكون مسلما قال وأما من قالها من غير علم بمعناها لا يدري وإذا لم يعلم فهو فهو جهل لان العلم والجهل نقيضان اذا انتفى العلم ثبت الجهل واما من قالها من غير علم بمعناها ولا اعتقاد ولا عمل بمقتضاها من نفي الشرك واخلاص القول والعمل لله وحده فغير نافع ها غير نافع بماذا بالاجماع المساله لا خلاف فيها لا خلاف فيها بالاجماع الإجماع هذا منقول عن كثير من من أهل العلم. إذا إذا لم يعلم معناها ويعمل بمقتضاها ومن مقتضى ومعنى لا إله إلا نفي الشرك وكذلك ترك ترك الشرك. فإذا لم يكن كذلك فغير نافع بالإجماع بل تكون حجة عليه. والمشركون الاولون جحدوها يعني في عصر النبي صلى الله عليه وسلم واشركون متقدمون ومتاخرون اولون واخرون بمعنى ان من كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم قد علم معنى لا اله الا الله ولذلك لما طلب منهم ان يقولوا لا اله الا فهموا المعنى اجعل الالهه اله واحده اذا لا تصرف العباده الا لاله واحد هذا الذي نازعوا فيه نعم يعبدون الله تعالى ويعبدون غيره لا باس لا وهذا الذي عليه المشركون المتأخرون لكنهم كانوا أعلم من المتأخرين فلذلك أبوا أن يجمعوا بين أبوا أن يفرد الله تعالى بين أن يفرد الله تعالى به بالعبادة وحده دون دون ما سواه بل تكون حجة عليه قالوا المشركون الأولون جحدوها لفظا ومعنى يعني أنكروها مع العلم هم علموا معناها ويعتقدون أن الله هو الخالق القادر على الاختراع كما قال تعالى ولئن سالتهم من خلق من خلقهم ليقولن الله ولئن سالتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم بمعنى انهم اقروا بتوحيد الربوبيه فانه صلى الله عليه وسلم لما قال لهم قولوا لا اله الا الله تفلحوا قالوا اجعل الالهه اله واذا فهموا المران فهموا المعنى لكنهم أنكروه وأبوا أن يقولوا لا اله الا الله والمتأخرون لم يفهموا المعنى وقالوا لا اله الا الله ولذلك هم أجهل من السابقين قالوا مشرك زماننا أقروا بها لفظا وجحدوها معنا فتجد أحدهم يقولها ويأله غير الله بأنواع العبادة بل يخلصون العبادة في الشدائد لغير الله فهم أجهل من مشرك العرب أجهل من مشرك العرب ومع ذلك نحكم عليه بماذا؟ بكفرهم كل من تلبس به بالكفر بالشرك الأكبر فهو كافر قلنا هذا المحل محل اجماع وهو مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وكذلك مذهب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ومن زعم أن مذهب الشيخين غير ذلك فقد أخطأ الفهم وساء الفهم ولذا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى محمد الوهاب قال واعلموا ان الادله على تكفير المسلم الصالح اذا اشرك بالله او صار مع المشركين على الموحدين ولو لم يشرك اكثر من ان تحصر من كلام الله وكلام رسله رسول صلى الله عليه وسلم وكلام أهل العلم كلهم هذا نص صريح من المصنف رحمه الله تعالى على أن المسلم الصالح في أصله هو ليس بمسلم باعتبار كونه قد وقع في الشرك لكن باعتبار ما كان وإلا كيف نقول كافر ثم يقول مسلم صالح اشرك هذا باعتبار أنه في الأصل هو مسلم إذا نشأ على الإسلام ثم وقع في الشرك الأكبر حينئذ الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم كلهم أكثر من أن تحصر على أنه قد كفر بالله العظيم قال رحمه الله تعالى والمتكلمة وغيرهم يعني الأشاعر ومن نحا نحوهم يزعمون أن معنى الإله هو القادر على الاختراع يعني حملوا معنى لا إله إلا الله على توحيد الربوبية وعرفنا أن هذا ها تفسير ها ما حكمه مبتدع بدعة إذا جعلنا معنى لا إله إلا الله لا قادر على الاختراع إلا هو معناه مطابقة قلنا هذا التفسير بدعي وإذا جعله بدلالة التضمن قلنا هذا أصل لا إشكال فيه إذن النظر هنا يكون باعتبار ماذا؟ باعتبار هل دلت لا إله إلا الله على توحيد الربوبيه مطابقة؟ قل لا دلت عليه تضمنا؟ نعم هذا الذي يعنيه الشيخ الإسلام ورحمه وغيره ولذلك قالوا المتكلمة وغيرهم يزعمون أن معنى الإله هو القادر على الاختراع وأن من أقر بأن الله وحده خالق كل شيء فهو الموحد إذا قر. بأن الله خالق كل شيء فهو الموحد إذا لا فرق بين عقيدتهم معقيدة المشركين إذا جعل معنى لا إله إلا الله هو أن الله هو الخالق وحده دون ما سوى هذا أقر به أبو جهل إذا ما الفرق بينه بين بجهل لا فرق بينهما البتة إذا عملوا بهذا المقتضى قال رحمه الله تعالى وليس الأمر ولذلك شاع عندهم في تفسير التوحيد قولهم واحد في ذاته لا قسيم له وواحد في أفعاله لا شريك. في لا شريك له. لا في عبادته واحد في أفعاله لا شريك له. هذا ليس بتوحيد. اعتقدوا هذا هذا محل إشكال ولذلك نقول الأشاعرة القول بأنهم من أهل السنة هذا باطل لا ينبغي أن نناقش فيه وإنما نناقش في مسألة أخرى هل هم مسلمون أم لا هذا الأصل. من أثبت انهم مسلمون لا اشكى اذا عنده ادله او قلد غيرهم هذا لا نختلف معه لكن البحث يكون في هذا لا في ان هل من اهل السنة والجماعه أو كيف من أل السنة السنه لا لا يقرون بتوحيد الالوهيه على على وجه اصل الاصول الذي هو التوحيد نازعوا فيه قبل الاسماء والصفات قبل اعتقاد القران مخلوق الله في كل مكان اخر ما عندهم الكفريات والنواقض حين يقول اصل الاصول الذي هو التوحيد نازعوا فيه هل هذا توحيد المرسلين الانبياء والمرسل جاءوا لا حينئذ تبقى المسألة فيها هل هم مسلمون أم؟ لذلك من عمل بمقتضى ما يعتقده لا إله إلا الله لا خالق إلا الله إذا عمل بهذا هذا ليس بمسلم هذا ليس قطعا هذا ليس بمسلم لماذا؟ لان الشرك عنده هو اعتقاد ان ثم خالقا مع الله عز وما عداه فلا إشكال فيه ولذلك تجد الأشاعر الزمان لا ينكرون الشرك الأكبر ما يفعل عند القبور الان لا هم يدللون له ويصححون لماذا لان عندهم خللا في أصل الاصول وهو التوحيد فالنزاع هل هم مسلمون ام لا هذا الذي ينبغي ان يكون فيه النقاش واما اهل السنه والجماعه هذا لا ينبغي ان نناقش فيه البتة ولو قالوا بعض اهل العلم يقول هذا يعتبر من من الزلات التي لا يتابع عليها اهل العلم والتبعيض هذا لا أصل له معنا في كذا وليس معنا في كذا قل هذا يحتاج الى نقل عن السلف أن السنة والبدعة تتبعض وتتجزأ الإيمان شيء واحد والسنة شيء واحد من أنكر شيئا من السنة هذا كفر ولا نقول معنا في الإيمان في كذا وأنه خرج عن الإيمان في كذا هذا التبعيض لا أصل له قال هنا إذن قال رحمه الله تعالى وأن من أقر بأن الله وحده خالق كل شيء فهو الموحد ولذلك شاع عند واحد في ذاته لا قسيم له وواحد في أفعاله لا شريك له وواحد في صفاته لا شبيه له قال وليس الأمر كذلك حتى يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنه سبحانه وحده هو المستحق العبادة ويلتزم بها تبي هذا ويلتزم بها لابد أن يعمل بمقتضى لا إله إلا الله قال رحمه الله تعالى وان محمدا عبده ورسوله يعني في شرح هذه الجمله من من الحديث وأن هنا بفتح الهمزه عطفا على ما سبق شهد ان لا اله الا الله اي وشهد ان محمدا عبده ورسوله وهو على على ما قبله قال اي وشهد ان محمدا ابن عبد الله ابن عبد المطلب القرشي الهاشمي عبده ورسوله اذن عبده وعبده ليس شريكا لله عز وجل ورسوله المبعوث بالوحي فليس كاذبا على الله عز وجل قال بصدق ويقيم يعني يشهد بصدق وكل ما يقال في معنى الشهاده السابقة فهو كذلك مكرر في هذا المعنى لابد من التكلم ولابد من اعتقاد المعنى ولابد من العمل بالمقتضى لابد من هذه المتكلم بها عارفا لمعناها عامل بمقتضاها باطنا وظاهرا هل هذا خاص بالشهاده الاولى دون الثانيه الجواب لا يستوي فيه الامران لان الباري علقه او النبي صلى الله عليه وسلم علق اللفظين الشهادتين على لفظ الشهدة واذا كان كذلك فالمعنى المقول في الاول يدب تكراره هنا في, في الثاني وقلما نبه على, على ذلك قال اي شهد ان محمدا عبده ورسوله بصدق ويقين بد من تحقق الشروط وذلك يقتضي اتباعه هنا أيضا مسألة أخرى قال وذلك أي شهادة أن محمد عبده ورسول بصدق ويقين إذا شهد أن محمد رسول الله سلزم ذلك ماذا أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبع الشرع الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فإذا لم يتبع الشرع الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فقد انتقضت عنده هذه الشهادة وإذا انتقضت هذه الشهادة انتقضت الشهاده الأولى متلازمتان إذن القوانين الوضعية وتحكيمها بهذا النص نصل إلى أنه ليس به أو لم تتحقق عنده شهادة أن محمد رسول الله لأن معنى الشهادة أن يتكلم بها ويع ويع وعارفا لمعنى عاملا بمقتضاه ما هو العمل هنا؟ تحكيم شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فإذا لم يحكم شرع محمد صلى الله عليه وسلم لما أتى بقوانين عن أهل الكفرين ونحوهم حينئذ هل عمل بالشهادة الجواب لا وإذا لم يعمل بالشهادة انتقضت وهي جزء العمل بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم جزء من مفهوم الشهادة لأنك تقول أشهد أن عبده ورسوله بماذا أرسل بالكتاب والسنة فإذا نحيت الكتاب والسنة وجعلت بدل الكتاب والسنة القوانين وضعية ونحوها حينئذ انتقضت عندك الشهادة هذا واضح بي من, من هذه المسألة ولذلك المسالتان اللذان يختلف فيها من يختلف من ممن يكتب أو يتكلم في هذا الزمان مسألة العذر بالجهل ومسألة تحكيم القوانين الوضعية مرتبطة بالشهادتين ولذلك هؤلاء الذين يعذرون بالجهل ولا يكفرون هؤلاء الطواغيت عندهم خلل في فهم لا إله إلا الله محمد رسول الله هذا الذي ينبغي أن يعتني به الناظر في هذه المسألة لأنك إذا نحيت الشرع إذا ماذا جعلت للنبي صلى الله عليه وسلم جعلته صورة فقط في لسانك أشهد أن لا إله إلا الله وفي الأذان فقط ثم التحكيم لمحمد صلى الله عليه وسلم أو للقوانين هذا أمر واضح البيان يعني لا يحتاج إلى أدنى, أدنى تفكير وتدبر للتوحيد يعلم أن هذا من الكفر بل من اكفر الكفر فاضل عن النصوص الواردة في ذلك ومن لم يحكم بما أنزل الله فاولئك هم الكافرون الأصل الكفر أكبر هذا الأصل فإذا قيل ابن عباس كفر دون كفر يقول بعض المواضع ابن عباس رضي الله تعالى عنه كغيره من المفسرين من الصحابه ومن بعده قد يذكرون بعض أفراد اللفظ العام ولا يعنون به أن اللفظ العام قد جعل أو انتقل من اللفظ العام الذي أريد به عمومه الى كونه عام أريد به الخصوص هذا يحتاج إلى نظر ولذلك مر معنا مرارا وقد ياتي إن شاء الله تعالى فلا تجعلوا لله اندادا باتفاق المفسرين أن الأصل فيها الشرك الأكبر لكن فسر ابن عباس لماذا بالشرك الاصغر الذي هو شرك دون شرك من صحة التعبير كذلك ومن لم يحكم بما أنزل الله فاولئك الكافرون الكافرون جاء بالدل على الكمال وكافر بمعنى ماذا ذات وشخص متصب به صفة الكفر والكفر عاصل في النساء في الشرع المراد به الكفر الأكبر جاء تفسير عباس أراد به بعض الأفراد فننظر حينئذ ما هي هذه الأفراد ومحله في موضعه إن شاء الله تعالى قال هنا وذلك يقتضي ذلك أي الشهادة بالمعنى المذكور يقتضي اتباعه صلى الله عليه وسلم وتعظيم أمره ونهيه ولزوم سنته قال واتم الصفتين يعني عبده ورسوله وجمعهما دفعا لعله دفع ليس رافعا دفعا للافراط والتفريط دفعا للافراط يقال افرط الشيء أفرط في الامر جاوز فيه الحد افرط في الامر جاوز فيه الحد والتفريط يقال قصر فيه وضيعه حتى حتى فاته. فإن كثيرا ممن يدعي أنه من أمته أفرط بالغلو قولا وفعلا والغلو قد يخرج من الملة وقد لا يخرج من الملة لأنه قد يغلو في النبي صلى الله عليه وسلم فيعبده من دون الله عز وجل أو مع الله عز وجل حين يقول هذا قد وقع في الغلو الذي أخرجه من من الملة وقد لا يكون أمر يصل إلى حد الشرك الأكبر قال حتى جوزوا الاستغاثة به في جميع ما يستغاث بالله فيه ماذا كفر أكبر شرك أكبر أو فرط بترك متابعته يعني لم يتابع النبي صلى الله عليه وسلم إن كان ترك الشرع ونحاه حينئذ هذا الترك يعتبر كفرا أكبر وإن كان دون ذلك حينئذ بحسبه قد يكون بدعة وقد يكون فسقا قد يكون ظلما دون ظلم فسقا دون, فسقا دون فسق إلى آخر ما هو مفصل فيه في محله حتى جوزوا الاستغاثة به جميع ما يستغاث بالله فيه أو فرط بترك متابعته والرضا عن سنته بالأوضاع والقوانين الباطلة وشهادتهم ناقصة على حسب ما معهم من تلك الأمور وقوله قال هنا وعبد بمعنى متعبد يعني عبده قد يراد به المعنى العام أي عبد الربوبيه هذا عام ليس خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ليس خاصا بي بل ليس خاصا بي بالمسلم ما اللي يدخل فيه ماذا الكافر إن كل من في السماوات والأرض التي الرحمن عبدا عبدا يعني ماذا يعني مقهورا وإذا كان كذلك فالعبودية عامه ليست خاصة هنا قال وعبد بمعنى متعبد عام يعني للموحد بل والكافر وبمعنى عابد يعني متصل بوصف العبودية الخاصة حينئذ نكون ماذا يكون خاصا بالمسلم إذن العبد ولعله مر معنا وسيأتي أن العبودية نوعان عبودية عامة وعبودية خاصة عبودية عامة التي هي توحيد الربوبية وعبودية خاصة وهي توحيد الإلهية ولذلك قال شيخ الإسلام محمد الهاب رحمه وتعالى أن توحيد الربوبية يجمع وتوحيد الألوهية يفرق صحيح توحيد الربوبيه يجمع وتوحيد الألوهية يفرقه ولذلك الحزبيات الآن لا يدعون إلى توحيد الألوهية يقول هذا ماذا؟ هذا يفرق المسلمين هكذا جمع التبليغ والإخوان الى اخره وهذا يفرق المسلمين إذن لماذا؟ لأنه سيرى أخاه يعبد غير الله عز وجل فيقول له ماذا؟ يا مشرك سيقاطعه يتبر منه إذا فرقت هكذا قال وأنا أقول من قال بأن التوحيد يفرق ولا يجمع فهو مرتد عن الاسلام وهذا موجود عند اهل التبليغ من قال او اعتقد ان التوحيد يفرق بين المسلمين فلا يدعى إليه لكونه يفرق وهذا كافر مرتد عن عن الاسلام ومن لم يكفره تقام عليه الحجه فإن اصر الحق به هذا دين الله عز وجل هذا دين الله عز وجل قال هنا وعبد بمعنى متعبد عام وبمعنى عابد خاص بمن عبد الله وإضافته إلى الله جل وعلا إضافة تشريف عبده هذا تشريف كقوله أسرى بعبده في الآية ومعناه هنا المملوك العابد أي أنه مملوك لله تعالى ولذلك يقول هو عبد مملوك لله إذن لا يعبد لا يرفع إلى درجة ومرتبة ماذا الإله هو عبد مخلوق لله عز وجل ولا يجعل في مرتبة الخالق جل وعلا ومعناه هنا المملوك العابد أي أنه مملوك لله تعالى قال والعبودية الخاصة وصفه أليس الله بكاف عبده إذا عبده هذه عبودية خاصة بل بعضهم يسميها ماذا؟ خاصة الخاصة باعتبار أن الأنبياء يعبدون الله عز وجل على وجه لا يشاركون فيه غيرهم من أمتهم قال ورسوله أي مرسله بفتح السين مرسله يعني الله عزه مرسل مفعل أي مرسله باداء شريعته فأعلى مراتب العبد العبودية الخاصة والرسالة وحقيقة الشهادة أشهد أن محمد العبد ورسوله تقتضي الإيمان به بالنبي صلى الله عليه وسلم وتصديقه فيما أخبره كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وجب التصديق فإذا ثبت عند العبد خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم فرده فقد كذبه وإذا كذبه فقد كفر كذلك هذا مجمع على بين اهل العلم إذا قال هذا الحديث صحيح لكن لا أقبله ما حكمه مكذب للنبي صلى الله عليه وسلم وإذا كان كذلك فهو فهو كافر مرتد عن عن الإسلامي قال هنا أي مرسله باداء شريعته قلنا حقيقة الشهادة تقتضي الإيمان به وتصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر والانتهاء عما عنه نهى وزجر وأن يعظم أمره ونهيه ولا يقدم عليه قول أحد كائنا من من كان قال وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح من والجنه حق والنار حق هذا الجزء الثالث من من الشهاده ان عيسى بفتح ان عطف على الأول ليس على قول وان محمد لان المعطوفات تكون على على الاول قال وان عيسى عبد الله هذا في رد على النصارى ورسوله رد على اليهود قالوا في روايه ابن امته خلافا لما يعتقد اليهود اليهود كذبوه قالوا خلافا لما يعتقد اليهود أنه ابن زانية هكذا ابن زانية يعني ولد بغي أو ما يعتقده النصارى أنه الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة تعالى الله عما يقولون علوا كبيرة فلا بد أن يشهد أنه عبد الله ورسوله عن علم ويقين عن علم ويقين يعني الشرط هنا كالشرط السابق لو تردد في رسالته لا يكفي الشك هنا هذا ناقل شك جهل نوع من أنواع الجهل فإذا كان كذلك فإذا شك في كون عيسى عبدا لله أو لا أو أنه الله أو, أو إلى خيره قل هذا يعتبر مروقا على الإسلام لماذا؟ لأن الشك هذا يعتبر تكذيبا لي للنص لأن النص دل دلالة جازمة وكذلك دلالة العقل على أن عيسى ليس خالقا وليس ابنا لله عز وجل قال هنا فلا بد أن يشهد أنه عبد الله ورسوله عن علم ويقين بل لا يصح توحيد عبد علم بمقالة في عيسى حتى يتبرأ منهما من مقالته علم بهم يعني قد يوجد مسلم لا يعرف أن في الدنيا ما يسمى باليهود والنصارى لا إشكال فيه مسلم لكن لو علم أن ثم من يسمى باليهود والنصارى وعقيدتهم كذا وقال لا أدري مسلمون أو لا يكفرون أو لا يكفرون إلى اخره ها يصح إسلامه؟ لا يصح إسلامه إذا علم بوجودهم وعلم بمقالتهم لا يصح توحيده ولو عبد الله ليل النهار حتى يكفر ويكفرهم لابد من العمرين يكفر بمقالتهم ويعتقد كفرهم وهذا كما ذكرنا سابقا لا عذر فيه كذلك بالجهل وإن كان صار هؤلاء الزنادق الان يجعلون هذه المساله داخله في العذر بالجهل هذا باطل لا شك فيه لا يعذر احد به من المسلمين علم مقاله اليهود والنصارى ثم يقول ليس بيننا وبينهم خلاف قال بل لا يصح توحيد عبد العلم بمقالتهم في عيسى حتى يتبرأ منهم ومن مقالتهم وياتي بما هو الحق فيه ذلك هو شهاده عيسى عبد الله ورسوله قال وكلمته القاها الى مريم وروح منه اي خلقه من انثى بلا ذكر بالكلمة التي أرسل بها جبرائيل وهذا معنى قولي ألقاها إلى مريم كذمة أرسل بها جبرائيل عليه السلام فأطلق الله عليه كلمة لأنه خلق باب الكلمة كن فيكون خلقه الله عز وجل الكلمة فسماه كلمة وعيسى ليس كلمة الله لأن كلام الله عز وجل قائم به وعيسى مخلوق منفصل بائن قال أي خلقه من أنثى بلا ذكرين بالكلمة التي أرسل بها جبرائيل إلى مريم فنفق في جيب درعها قال تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب إذن لو كان جزءا منه وحينئذ ما صح خلقه من من تراب إذن كمثل آدم في كون آدم مخلوقا وكذلك عيسى مخلوق خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون خلقه بقوله كن وأوجده بقدرته وحكمته فكان بقوله كن وسمي كلمة لوجوده بقوله تعالى كن فليس هو أي عيسى كن كذلك كن فيكون كن من الله عز وجل ثم يترتب عليه ماذا؟ خلق كذلك فيكون فعيسى كان بي يعني وجد وخلق به بقوله جل وعلا كن ولذلك قال لوجوده بقوله تعالى كن فليس هو اي عيسى كن ولكن كان بكن فكن من الله قولا وليس كن مخلوقا صحيح كن من الله قولا وليس كن من الله وليس كن مخلوقا وعيسى روح من الارواح التي خلقها الله عز وجل واستنطقها وأخذ عليها الميثاق بقوله جل وعلا ألست بربكم قالوا بلى عيسى داخل بذلك أقول نعم عيسى داخل بذلك عليه الصلاة والسلام بعثه إلى مريم فدخل فيها فهو ناشئ عن الكلمة قال الحافظ من حجر رحمه الله تعالى وصفه بأنه منه فالمعنى أنه كائن منه من هنا للابتداء وليست للتبعيض هذا لفظ مجمل يعني يحتمل معنيين فأكثر حينئذ ما المرجح ثم الادله الأخرى دالة على ذلك وإن كان دلاله عقلية تدل على ذلك كذلك حينئذ من تحتمل انها للابتداء وتحتمل انها للتبعيد نقطع هنا في هذا الموضع بأن من للابتداء وليست للتبعيد قطعا هذا وإن كانت محتملة ولذلك قلنا اللفظ المحتمل ننظر إلى المعنى، ننظر إلى المراد، فإن تعين قطعنا بأن اللفظ سُعِمِلَ في هذا المعنى، ولا يصح حينئذ نقول اللفظ يحتمل معنيين كذا وكذا. قل لا العبرة بماذا؟ العبرة بالمعاني. وهذا كذلك في الوحيين كتابا وسنة، وكذلك في فهم كلامها العلم. فهميه كلامها العلم. ولذلك قال قال الحافظ وصفه بأنه منه فالمعنى أنه كائن منه أي مكون ذلك يعني الله على وموجده بقدرته وحكمته قال ابن تيميه رحمه تعالى والمضاف إلى الله إذا كان عين المضاف إلى الله يعني الذي نسب ليس المراد به الإضافة النحوية وإنما المراد به النسبة شيء نسب إلى إلى شيء الى أضيف إلى كذا حينئذ اسند إليه أضيف إليه حينئذ يكون بالمعنى الاعم وليس بالمعنى النحوي قال والمضاف إلى الله تعالى إذا كان عينا قائمة بنفسها يعني منفصلة كعيسى وجبرائيل وأرواح بني آدم امتنع أن تكون صفة لله إذا كان المضاف إلى الله المنسوب إلى الله عز وجل حينئذ يقول إذا كان عينا منفصلة تراها مدركة حينئذ نقول هذه ليس الصفة للبار جل وعلا نقطع بهذا. نقطع بهذا لماذا؟ لأن الصفات متعلقة بذات البار جل وعلا هي صفة للذات ولذلك نقول فرق بين أن تقول الصفة زائدة أو قدر زائد على الذات وبين أن تجعلها داخلة في مفهوم الذات فرق بين التعبيرين زائدة على الذات إذا الذات وشيء زائد على الذات هذه عقيدة السلف سواء كانت في ما يسمى بالصفات الخبرية التي مسمها أبعاد باعتبار مخلوق أو ما يعبر عنه بالصفات صفات المعاني كالعلم ونحوه هي زوائد على الذات ولا نقول ولذلك بعضهم يرى أو يقول من هالبدع يسمع بذاته ها تعبير صحيح هذا باطل لماذا لأن هذا انكار لصفه السمع ونحن نقول ماذا يسمع بصفة زائدة على الذات فرق بين التعبير قد يأتي إن شاء الله تعالى في محل قال هنا إذن والمضاف الى الله إذا كان عينا قائمة بنفسها كعيسى امتنع أن يكون صفة لله لأن ما قام بنفسه لا يكون صفة لغيره ما قام بنفسه لا يكون صفة لغيره وإنما هو إضافة مخلوق إلى إلى خالقه إضافة مخلوق إلى خالقه وهو أي هذا النوع الثاني يعني الأعيان التي تضاف إلى الخالق وهو على قسمين أو على قسمين الأول صنفوا اختصره ووقع فيه شيء من الأول أن تضاف إليه لكونه خلقها وأبدعها فهذا شامل لجميع المخلوقات كسماء الله وأرض الله فجميع المخلوقين عبيد الله وجميع المال مال الله الثاني أن يضاف إليه لما خصه به من معنى يحبه جل وعلا ويأمر به ويرضاه كما خص البيت العتيق بعبادة لا تكون في غيره بيت الله نسأل بيت الله أضافه إليه إذن هي عين منفصلة وإذا كانت عين منفصله هل الاضافه لكون قد خلقها؟ أو لمعنى الزائد لا شك أنه لمعنى الزائد أو معنى الألوهية قال لما خصه به من معنى يحبه ويأمر به ويرضاه كما خص البيت العتيق بعباده لا تكون في غيره وكما يقال عن مال الفيء والخمس هو مال الله ورسوله ومن هذا الوجه فعباد الله هم الذين عبدوه وأطاع أمره هذه الإضافة تتضمن ماذا؟ وشرعه والإضافة السابقة باعتبار ماذا باعتبار كونه مخلوقا إذن الإضافة إضافة الأعيان إلى البار جل وعلا وهي ذوات قائمة أو اعيان قائمة بنفسها إما من باب إضافة المخلوق إلى خالقه فلا يدل على خصيصة فيه وإما يدل على ذلك لكن لمعنى آخر أضافه وهو كون يحبه ويرضاه وهو الذي عناه بقوله وهو على قسمين إضافة تشريف وتكريم كبيت الله وخليل الله وروح الله وإضافة لا تقتضي تشريفا ما يقتضي تشريفا فهذا يدل على ماذا؟ على أنه قد اعتبر معنى الألوهية يعني له ارتباط بتوحيد الألوهية وما لا يقتضي ذلك فله ارتباط بتوحيد الربوبية قال كقولي وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه منه من هنا تدائية قطعة منه تدائية ليست تبعيضية أي كائنة منه كونها أو اوجدها سبحانه قالوا أما إذا كان المضاف إليه معنا لا يقوم بنفسه ولا بغيره من المخلوقات كالسمع والبصر وجب أن يكون صفة لله قائمة به قائمة بالتاء قائمةً به، وامتنع أن تكون إضافتها إضافة مخلوق أو إضافة مخلوق مربوب إذا ما لا يقوم بنفسه ولا يكون وصفا لمخلوق وأضافه الباري جل وعلا كقول بل يداه هنا أضافه لنفسه جل وعلا وهاتان اليدان ليست ماذا منفصلة ليست قائمة بذاتها وليست وصفا لمخلوق حين يقول هذه صفة للباري جل وعلى هذا ياتي بحث على جهه التفصيل فيه في محل ان شاء الله تعالى قال وفيه يعني في الحديث اثبات صفه الكلام خلافا للجهميه قال وكلمته صحيح من اي انواع الاضافه طبق القاعده من اي أنواع الاضافه ها اضافه الصفه الى الخالق جل وعلا كلمته الضمير يعود الى الباري جل وعلا الكلمه ليست مخلوقه قطعا بل هي صفة لي للباري جل وعلا إذن كلامه صفة له ليس مخلوقاً, ليس مخلوقا قال وفيه إثبات صفة الكلام خلافا للجهمية وليس فقط الجهميه لما غيرهم لكن الجهمية هم الأصل ولذلك كون القرآن مخلوقا هذا عقيدة الأشاعر كذلك وهي عقيدة كفرية فإنهم جعلوا كلام الله مخلوقا والنصارى جعلوا كلامه معبودة. قال والجنه حق والنار حق أي وشهد أن الجنة التي أخبر الله في كتابه أنه أعدها للمتقين حق ثابت لا شك فيها لا شك فيها وأن النار التي أخبر أنه أعدها للكافرين حق ثابت يعني قوله والجنة حق يعني ثابت كائنة ليست خيالا كما يدعيه من يدعيه وكذلك النار ليست خيالا كما يدعيه من يدعي بل هي حق ثابت وهما مخلوقتان موجودتان الان قال رحمه الله تعالى وان النار التي اخبر انه اعد للكفي حق ثابت وانهما الان مخلوقتان موجودتان لا فناء لهما وهذا عقيده السنه وال والنار والجنة حق وهما موجودتان لا فناء لهما قال في الجنه اعدت للمتقين أعدت هذا فعل ماضي إذا وهو مغير الصيغة والذي أعدها هو الله عز وجل أعدت للذين آمنوا بالله ورسله وقال في النار أعدت للكافرين وهنا على بابه أت بالفعل الماضي الدال على وقوع الحدث في الزمن في الزمن الماضي إذا والجنه والجنة حق والنار حي شهد أن الجنة حق وشهد أن النار حق أدخله الله الجنة على مكان من العمل هذا جواب الشرط وإذا علق جواب الشرط على عدة أمور لن يتحقق جواب الشرط إلا باجتماعها إلا به باجتماعها إن جاء زيد أكرمته متى يقع الإكرام؟ بمجيء زيد حلقوا على شيء واحد ان جاء زيد في وقت كذا أكرمته على شيئين؟ من مجيء ومقيد في وقت. فإن جاء لا في وقته أكرمته لا لن يتحقق، ولذلك قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله ذكر شيئين كذلك فقد السمسك بالعروة الوثقى إذا لم يكفر بالطاغوت وادع الإيمان فلم يستمسك وإذا عكس كذلك لم يستمسك متى يكون مستمسكا؟ إذا أتى بالأمرين تحقق بالكفر بالطاغوت على الوجه الشرعي وآمن بالله على الوجه الشرعي حين يدقوا ماذا استمسك في عروة الوثقى إذا ما ترتب على شرطين شيء فبالحصول بالحصول للشرطين هنا قال أدخله الله هذا جواب الشرطي على ما كان من العمل أي على ما كان فيه من صلاح أو فساد وهذه الجملة جواب الشرطي وفي رواية أدخله الله الجنة من أي أبواب الجنة الثمانية الشاء أخرج البخاري في الصحيح قال أي من شهد إلى آخره أدخله الله الجنة بإخلاصه وصدقه والإيمان برسوله يعني ثم شروط تقيد هذه الكلمات شهادة باعتبار شهادتي أن لا اله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله ليس المراد قولها على جهة اللفظ فحسب بل لابد من إخلاص ولابد من صدق ولابد من من يقين قال والإيمان برسوله وما أرسل به وإن كان مقصرا وله ذنوب فهذه الحسنة العظيمة وهي قول لا إله إلا الله وما يتبعها ترجح بجميع السيئات كما يأتي من الحديث الاتي إن شاء الله تعالى، فإنه يدخل الجنة على أحد ثلاثة تقادير يعني من قال لا إله إلا الله من قال لا إله إلا الله وأتى بمعناها وعمل بمقتضاها ثم وقع في, في ذنوب قد يقع وقد لا يقع فإن لم يقع في ذنوب مطلقا دخل الجنة من أول وهلة وإن وقع في ذنوب وكان مصرا عليها ومات دون توبة فهو تحت المشي إن شاء عفا وإن شاء أخذهم إذن هذه ثلاث تقادير إما أن يموت دون ذنب البتا حينئذ يدخل الجنة لأول وهلا أو يقع في معاصي ويموت دون توبة حينئذ مآله قطعا بإجماع السنة والجماعة مآله إلى الجنة لكن هل يعذب أو لا هذا مرده الى الله عز وجل ولذلك قال فانه يعني من قال لا إله إلا الله يدخل الجنة على أحد ثلاثة تقادير إما أن يلقى الله سالما من جميع الذنوب فيدخلها من أول وهله يعني لا يعذب، لا في قبره ولا في المحشر ولا يدخل النار البتة أو يلقى الله وهو مصر على كبيرة أو ذنب يعني دون كبيرة كبيرة أو ذنب دون كبيرة وهو بين أمرين إما أن يعفو الله عنه فيدخله الجنة عفى عنه أو او الثالث هذا او يجازيه بجرمه ثم يدخله الجنه اي ثلاثه, ثلاثة تقادير على مذهب اهل السنة والجماعه ان من مات مصرا على كبيرة من الكبائر دون توبه فهذا موحد بالاجماع يعني باق على على اسلامه لكن هل يسلم من العذاب أو لا الله أعلم لا نحكم على زيد من الناس بعينه وانما نقول هذا يخشى عليه العذاب وترجى له الرحمة قال أو يجازيه بجرمه ثم يدخله الجنة ففيه فضل التوحيد وذلك أن من مات على التوحيد فمصير إلى الجنة بكل حال يعني هذا مناسبة الحديث للباب أن كل من قال لا إله إلا الله ولو وقع في ذنوب يدخل الله عز وجل الجنة ولو كان بعده بعد عذاب والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين